الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد انتهينا من الأصل الرابع من أصول استدلال أهل السنة والجماعة في العقيدة وهو رفض السلف لتأويل النصوص وبينا معنى التأويل في لغة الشرع والمعنى الذي أحدثه المتأخرون وهو صرف اللفظ عن ظاهره ومن ثم بيننا خطر التأويل من وجوه كثيرة <تصفيق> ثم تحدثنا عن القاعدة السنية وهي أننا القرائن المتصلة بالخطاب لا تعد تأويلا على اصطلاح المتأخرين اي ليست معناها صرف اللفظ عن ظاهره بل ذلك هو الظاهر اذا استحضرنا القرائن المتصلة بالخطاب و من ثم استعرضنا كلام الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى في تقسيم آيات او النصوص فهي ثلاثة أقسام نصوص أو نصوص الصفات ونصوص تدل على الصفات ونصوص لا علاقة لها أصلا بالصفات ذلك أورده رحمه الله أورد هذا التقسيم ردا على من ألزمه بتأويلات بعض السلف والتأويل المقصود به والتفسير ولكنهم ظنوه صرفا للفظ عن ظاهره. عندما تحدى في زمانه جميع أهل الأهواء قائلا وأمهلهم العمر كله بأن يأتوه بنص من أحد عن أحد من الصحابة أو التابعين فيه تأويل النص بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره دون أي دليل. فقالوا له هذا قول مجاهد والشافع في تأويل قول عز وجل فأينما تولوا فتم وجه الله قال وقد كنت استحضرت ذلك أي كنت أعلم أنهم سيأتون بهذا النص فبين لهم أن هذه الآية ليست أصلا من آيات الصفات من نصوص الصفات لكنها تدل على الصفة لأن العرب في أسلوبها إذا شبهت شيئا بشيء آخر فلا بد أن يكون المشبه مشبه به حاضرا أي موجودا له وجود لا يمكن تشبيه شيء بشيء وهو غير موجود نعم قد نشبه الشيء بشيء لا نعرفه لأننا نحن لا نعرفه كتشبيه المولى تبارك وتعالى شجرة الزقوم بماذا؟ كأنها طلعها كأنه رؤوس الشياطين هل نحن رأينا رؤوس الشياطين؟ نراهم في الشارع اليوم ما عليش يا لكن نقصد الشياطين حقيقيين هل رأينا ما رأينا ذلك ومع ذلك تشبيه هذا ليس بمعدوم ولكن بشيء موجود بشيء موجود فلما قال المولى تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة فمعنى الوجه هو الجهة كما فسر مجاهد الشافع حتى ولو شبه الجهة بالوجه فدل ذلك على أن لله وجها يليق بجلاله وذكرنا نصوصا أخرى عبدي ما ولم تعودني يا حصرة على ما فرت في جنب الله هذه كلها ليست من نصوص الصفات أصلا واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى الأصل الخامس هو الذي قبل الأخير ومراعاة قواعد الاستدلال مراعاة قواعد الاستدلال بالنقول أي قد يسلم لك من يخالفك فيقول أنا أستغني بالوحي أستغني بالوحي كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفهمها وأحرص وأبذل جهدي لفهم على ضوء ما جاء عن السلف الصالح ولا أقدم العقل على النقل أبدا وأرفض التأويل ما أمكن ولكن تراه أحيانا يخطئ في الاستدلال لماذا لانه لا يراعي القواعد لا يراعي القواعد قواعد الاستنباط وهذه ميزة عظيمة لاهل السنة والجماعة يعني ميزة اهل السنة والجماعة انهم يراعون القواعد الكلية للاستنباط وللاستدلال فتراهم مثلا تراهم اولا يأخذون بالظاهر لان من قواعد الاستدلال شو هو الاخذ بالظاهر يعني عيب علينا أن ندرس في الأصول أنه لا بد من الأخذ بالظاهر ثم لا أطبقه أمتثل بهذا الأصل الذي ندرسه في قواعد الاستنباط. إذا نحن عندما ندرس أنه علينا أن نأخذ بالظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل فلماذا نغفل عن هذا الأصل وهذه القاعدة في استدلالنا على في العقيدة إذن هم تراهم أهل السنة والجماعة يأخذون بالظاهر ولا يعدلون عنه حتى يأتي الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع فهم يأخذون بالظاهر دائما وأبدا أي في ما يتعلق بالمولى تبارك وتعالى في ذاته أو أولوهيته أو أسمائه أو صفاته أو أنبيائه أو القدر خيره أو شره وغير ذلك من الأمور الاعتقاد بخلاف أهل البدع أهل البدع تراهم يصرفون الظاهر من غير دليل يصرفون ظاهر النص من غير دليل يدلهم على ذلك أو إنهم إذا رأيتهم يأخذون بالظاهر تراهم هو ويبترونه تراهم يأخذون الظاهر لكنهم يبترونه يأخذون ببعض ويتركون بعضا إذن فنستطيع أن نقول أهل السنة يأخذون بظاهر القول وأهل البدع يأخذون بظاهر من القول فرق أن الإنسان يأخذ بظاهر القول بظاهر النص والآخر يأخذ بظاهر من القول إذا حال أهل البدع إما أنهم لا يأخذون بالظاهر أو يأخذون ببعض الظاهر دون, دون بعض كما هو حال من سنراهم في الأمثلة لأنه سنضرب أمثلة نرى بعض الطوائف يأخذون بظاهر في أمور ولا يأخذون بالظاهر في أمور أخرى فريق آخر لا يأخذ بالظاهر اصلا. بل جعل الأخذ بالظاهر أصلا من أصول الكفر كذلك تراهم يجمعون بين النصوص ما استطاعوا إلى ذلك السبيلا. لماذا؟ لأن الأخذ بالنصين معا هو إعمال لكليهما وأخذ نص واحد إهمال للآخر ومعلوم أن الأخذ بالنصين معا أولى من إهمال أحدهما إذن فترى أهل السنة من ميزتهم المعروفة الذي يقرأ السنة للإمام احمد بن نصر الذي يقرأ السنة لابن عاصم الذي يقرأ السنة لعبد الله بن امام احمد الذي يقرأ كتاب توحيد خاصة كتاب توحيد خاص لابن خزيمة يجدهم فيهم هذه الميزة يجمعون بين النصوص نقص في العقيدة اما في الفقه وغير ذلك فهذا اوضح من شمس النهار كذلك تراهم يقدمون النص الخاص عن العام ولا يضربون الخاص بالعام او الخاص العام بالخاص ويقدمون المقيد على المطلق ولا يضربون المطلق بالمقيد والمقيد بالمطلق ويقدمون المبين على المجمل يعني ما يبقاوش على الإجمال إذا جاء النص وقد بين هذا الإجمال بالجملة ماذا نقول ما يجمع لنا كل هذا أن أهل السنة يردون المتشابه إلى المحكم يردون المتشابه إلى المحكم وهذا الذي يعني تراهم كما ذكر المولى تبارك وتعالى في كتابه والذي, أنزل عليك والذي نزل عليك الكتابة أنزل عليك الكتابة منه آيات المحكمات هن أم الكتاب ما معنى أم؟ مرجع هن أم الكتاب كلمة أم تدل على المرجع ولذلك أم الرأس هذه الجلدة التي تجمع الدماغ يرجع كلها الأم يرجع إليها الأولاد الإمام يرجع إليه الناس سواء كان إمام العامة أو إمام الصلاة أو غير ذلك فكلمة الأم بمعنى أم القرى مكة يرجع إليها كل الناس وإذ البيت مثابة للناس أي رجوعا فهن أم الكتاب كين آيات هن أم الكتاب بمعنى نرجع إليها وأخر متشابهات سيأتي تفصيل معنى المتشابه في درس أصول التفسير وأخرى متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض مرض هذا آتاب بماذا إما بتعصب لشيخ وإما بتعصب لأب أو جد وإما اغترارا بالعقل وإما خضوعا لفلسفة أو منطق أو غير ذلك فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني القلوب هي العقل فيتبعون ما تشابه منه ويتركون أم الكتاب يتركون النصوص التي ينبغي أن يرجعوا إليها يعني لا تغفلها لا تغفل عن تلك النصوص فإنها الأم وأما والراسخون في العلم يقولون آمنا به طبعا لم نكمل آية اتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هكذا أهل السنة راسخون في العلم بمعنى يردون المتشابه إلى المحكم يعني العام ينظرون إلى خاصه إن وجد، المطلق ينظرون إلى مطلقه إن وجد، نصان في الظاهر متعارضان يحاولون كيف يجمعون بينهما ولا يتبعون أحدهما لأن ذلك من المتشابه وفي الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية فقال إذا رأيتي يخاطب عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه إذا وجدنا من يتبع المتشابه أي يأخذ يتمسك بالعام مع وجود الخاص ويتمسك بالمطلق مع وجود المقيد ويتمسك بالمجمل مع وجود المبين هذا من سمى الله عز وجل فاحذروه قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام في الجزء الأول في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المائتين طبعا هو دار فصل عظيم جدا نافع سماه مآخذ استدلال أهل البدع شوف نحن عندنا الآن وشنا ندرس مآخذ استدلال أهل السنة أي أصول أهل السنة في الاستدلال وأهل البدع لديهم أصول في الاستدلال أيضا هو بينها رحمه الله فقال في هذا المقام ومن اتباع المتشابهات ومن اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات شوف الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها وهذا فصل مهم يعني لأن نحن ربما نظن المتشابه فقط ما يحتمل معنى ييني فهم أحدهما قريب والآخر بعيد يعني الإنسان يروح المعنى البعيد ويترك المعنى القريب الذي تبادل حتى ترك العام ترك الخاص والأخذ بالعام سماه الشاطي برحمة الله اتباعا للمتشابه قال قبل النظر في مقيداتها وبالعمومات من غير تأمل في العمومات من غير تأمل هل لها مخصصات ام لا طبعا هو كان المفروض يش يقول او لا ما عليش او لا لانه اذا قلت هل تأتي باو اذا قلت الهمزة التسوية ا ا لها آآ لها مخصصات هنا يقول ام فهم لكن ما عليش هل لها مخصص الشاطبي عنده شرح على الفيت بن مالك ما تنساش هذا ابو اسحاق عنده شرح على الفيت بن مالك يعني انسان بحر في النحو العربي ولكن في تدريس شيء وفي كتابة أحيانا تكون تدرس مثلا ربما تخطئ إنسان أحيانا يقولك في كتاب وهذا خطأ لكن لو تكلم مع الناس ربما أخطأ نفس الخطأ هذا الخطأ نفسه ربما هو يقع فيه لماذا لأنه في التدريس في التأصيل إنسان يكون يستحضر الصواب والخطأ كي يقع فيه خلاف خارج الدرس ربما يقع في هذا الخطأ ذلك هذا يعني أنه لا يدري هو هذا بل وبحر في علم النحو قال وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدا فيطلق ستأتي أمثلة وضح لك هذا الكلام بأن يكون النص مقيدا فيطلق يعني سبحانه هو قيد يبقى متمسك في الإطلاق أو خاصا فيعم بالرأي فيعم بالرأي من غير دليل سواه شوف كلامه فإن هذا المسلك رمي في عماية العماية العمى رمي في ضلال هذا المسلك وكانت تشير عليه تسيب نفسك تمشي في عماية أي ضلال ضلام واتباع للهوى يا الله ماشي وين كنا ايوه تحب ترجع رجعوا فإنه رمي في عماية واتباع للهوى وذلك أن المطلق المطلق المنصوص على تقييده المنصوص على تقييده المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد شوف المطلق المنصوص على تقييده يعني حاجة مطلقة وكين اللي قيدتها هناك هذا المطلق مشتبه اذا لم يقيد تولي في في المتشابه مفهوم؟ اكتبع في المتشابه وهناك ما يقيده فاذا قيد صار واضحا هذا قلنا منهج الاخذ بالمطلق دون النظر الى المقيد ونحوه هذا قلنا من المتشابه وهو منهج بارز جدا عند أهل الأهواء وعند أهل البداء بخلاف أهل السنة قلنا لا يتكلمون حتى ينظروا في كل الأدلة وفي كل النصوص فمثلا ترى أيوب السختياني رحمه الله كما روى ذلك عنه ابن بطة في الإيبان الكبرى قال أيوب السختياني وذا من أئمة السلف ما أعلم أحدا من أهل الأهواء ما أعلم أحدا من أهل الأهواء إلا يخاصم بالمتشابه ما أعلم أحدا من أهل الأهواء إلا يخاصم بالمتشابه، أي ضربك بالمتشابه. وتتعجب أن من تناقضهم، من تناقضهم أنهم يتشبثون بالظاهر، يتشبثون بالظاهر أحياناً، وبالعام، العوممة، وبالمطلق على تقييد دون التقييد، حيث ورد الدليل. على خلاف ذلك يعني كين ظاهر يتمسكون بأحيانا عندما لا يراد منه الظاهر كما ستأتي الأمثلة أحيانا نص عام يبقى ويتمسكوا به مع أن ورد الدليل على التقييد وأحيانا العكس أحيانا أهل البدع تراهم يقيدون دون دليل ويخصون دون دليل ويصرفون الظاهرة ويصرفون النص عن ظاهر دون دليل وحيانا العكس يعني متى وجد الدليل لا يمشون معه كما هو منهج اهل السنة في الاستدلال فابن تيمي رحمه الله وضع يعني فصلا يرد ويبين في ذلك يبين ذلك ان ذلك من منهجهم ان شئتم الرجوع الى ذلك ففي الجزء السابع من مجموعة الفتاوى صفحة 92 بعد 300 من الأمثلة, من الأمثلة على ذلك يا الله من الأمثلة طبعا على عموم هذا أنهم يأخذون بالمتشابه دون الرجوع إلى أم الكتاب مثلا من أمثلة العموم تمسكوا بعموم قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فترهم دائما يدندنون حول هذه الآية يتمسكون بها في في نفي وتعطيل أو تأويل أسماء الله عز وجل وصفاته أسماء الله عز وجل وصفاته دائما تراهم يستدلون بهذه الآية فمثلا لو صادفهم نص في إثبات للصفة ما كصفة اليد مثلا أو صفة الوجه أو صفة الاتيان قالوا وليس المراد ظاهر النص لأن الله عز وجل قال ليس كمثل شيء وهو نص عام نص عام شيء نكر في سياق النفي فهو نص عام يبقى على عمومه فنرهم إذا يستدلون بهذه الآية على نفي وتعطيل وتأويل الصفات الصفات الاختيارية الصفات الاختيارية هي كالمجيء والاتيان والنزول تبان والاطلاع على عباده عشية ومعارفة هذه الصفات الاختيارية يفعلها الله عز وجل متعلقة بالمشيئة يفعلها متى شاء وكصفات مثلا الذات, الذات كصفات الوجه، صفات الذات كصفة الوجه صفة اليد صفة الساق تراهم يضربونها بماذا بقول عز وجل ليس كمثل شيء ثم لا يستصحبون هذا العموم الذي هو عندهم عموما متى لم يستصحبوا في إثبات صفات المعاني صفات المعاني عند الأشاعرة سبعة صفات معنوية سبعة أخرى هم أربعتاش هم عندهم شحال من صفات يثبتونها عشرون صفة صفة المعاني سبعة وصفة المعنوية سبعة وصفة سلم خمسة وصفة نفسية واحدة وهي الوجود عشرون صفة هو المشهور عن صفات المعاني له له له حياة قدرة سمع بصر إرادة علم حياة جل أثر له حياة قدرة سمع بصر علم حياة سبعة صفات فلماذا هنا لم يقولوا ليس كمثله شيء مفهوم لماذا أثبتتم هذه الصفات وغفلتم عن العموم الذي استدلتم به ليس كمثله شيء فهنا تناقض لذلك ألزمه شيخ الإسلام بماذا بقاعدة شوهما القول في الصفات القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر والقول في الذات كالقول في الصفات أي مدام أثبتتم لله عز وجل ذاتا مع أنه ليس كمثل شيء له ذات وما يقول له ذات صح لو أثبتتم له ذات والمخلوق له ذات صرتم قد شبهتم واش قالوا لا له ذات تليق به سبحانه فكذلك قال لهم شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل السنة القول في الذات كالقول في الصفات كذلك له صفات تليق بجلاله وكماله والقول في بعض الصفات كالقول في بعض كان طائفة أثبتت الذات فقط مجرد عن الصفات تقول كما أثبت ذات لازم أن تثبت الصفات وكان طائفة لا أثبتت الذات وسبع صفات صفات المعاني فنقول لهم القول في هذه الصفات كالقول في الصفات الأخرى نقول له يد يأتي وليس يده وليس اتيانه كيد واتيان المخلوق اذا فهنا تناقض من, من اين اتاهم التناقض انهم اخذوا بعموم في نصوص ولم يأخذوا بها في نصوص اخرى اذا فهم ملزمون احد امرين شو اما نفي جميع الصفات تنفونها جميعها حتى الصفات المعاني او تثبتونها جميعها فهم واحدة اثنين تنفيها جميعها مشكلة اذا ما عليك الا ان تعود الى منهج السلف وتثبت جميع الصفات التي صح فيها التي جاء بها النص من امثلة العموم ايضا بعضهم انكر حديث الجساسة لانه حوى امرين اثنين الجساسة غريبة شوي وزيد المسيح الدجال راه تحت راه في مكان ما بالارض هذا امر العقليون لم يستسغوه دابة هذه دابة أهلب لا يعلم لا يعلم قبولها من دوبرها وزيد المسيح الدجال الذي هو من علامة الساعة هو الآن في الأرض هذا شيء خالف العقل عندهم ماشى وحديث الجساس رواه مسلم من حديث فاطمة بن قيس أن تيم الداري إذا فهو صحيح لكنهم طعنوا في هذا النص بماذا شوفا بعموم، قالك نحن نأخذ بعموم، عندنا نصف صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال، قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قبل أن يموت بشهر، هذا آخر كلامه عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بشهر، قال أقسم بالله شو هذا الحديث أقسم بالله ما على الأرض ما على الأرض من نفس منفوسة من نفس منفوسة نفس يعني مخلوقة تأتي عليها مئة سنة تأتي عليها مئة سنة أعيد لفظ الحديث أقسم بالله هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤكد أقسم بالله ما على الأرض علاش احتراز من أهل السماء لن يموتوا بعد مئة سنة فوم كان أهل السماء من بينهم عيسى عيسى عليه السلام في السماء الملائكة وغير ذلك ما على الأرض من نفس منفوسه. ما كاش و... اليوم هذا اليوم اللي رافيها الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث كل نفس راهي اليوم تأتي عليها لا تأتي عليها مئة سنة ما تبقاش عايشة بعد مئة سنة. بعضهم ظن أن الساعة ستقوم بعد مئة سنة أبو مسعود البدري رضي الله تعالى ورد عليه علي بن أبي طالب وابن عمر وبيّن المراد قالوا له ليس مقصوده عليه الصلاة والسلام أن الساعة ستقوم بعد مئة سنة عندنا نص محكم هو لا يجليها لوقتها إلا هو إنما علمه عند الله حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال من المسؤول بأعلمه أنا من المسؤول عنه بأعلم من السائل حتى جبريل ما يعلمش ما المسؤول بأعلم من السائل لا أنا لا أنت صور إذا ما كانش يعلم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا الذي يعلمه فوضح علي بن طالب بن عمر أن المقصود في وقص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لن تعيش نفس لا يعيشه يعني بعد انقضاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد غد لو كان يزيد مولود يمكن يعيش بعد مئة سنة فهم فهم هذا وكان يزيد واحد بعد يومين بعد سمانة يعيش في المعيش يمكن يدى اكتب له ربي في العمر وهذا عالم من اعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضو الله تعالى عليهم كان اخرهم موتا ابو الطفيل واثلة ابو الطفيل عامر بن واثلة ابو الطفيل عامر بن واثلة متى مات في سنة مية وعشرة في عام مية وعشرة نفهم خايل النبي صلى الله عليه وسلم خش بالطفه كان موجود في تلك اللحظة آخر صحابة موتا هو هذا الصحابي بإجماع المحدثين ماشي والجساسة نفس منفوسه ولا لا وفي الأرض ولا لا والدجال نفس منفوسه وعلى الأرض إيه لك مستحيل يعني الدجال يكون حيف تلك اللحظة، خش لو كان يكون حيف يموت يجل هذا الحديث، بعد ما يخرج. شو الحبين يخرج؟ هم على ما طبق على الحديث. شو المشكلة؟ ما دبين طبق على الحديث. يموت الدجال تنا منه. شو كن حابين يخرج. مفهوم؟ شوف سبحان الله كيف أخذوا بالعموم مع وجود؟ وش نقوله احنا احنا إحنا موقف أهل السنة. أولاً حديث الجساس رواه من؟ مسلم حديث جاب الرواه مسلم إذا من حيث السند كلاهما في غاية الصحة من حيث المثل كان بوسعهم أن يقول كما قال السلف أن هذا النص عام ما من نفس منفوسة ها ما من نفس منفوسة تأتي عليها من أتسانة عام واستثنية ما جاء في حديث الجسات يعني يستثنى ما جاء النص أنه يستثنى إذا لا نضرب العام لا نضرب الخاص باش بالعام شوف العام يتسلط على الخاص مستحيل الخاص هو الأقوى من العام وسبحان الله قلتكم من أمثئ من تناقضهم تراهم يغفلون عن هذا البحث العظيم الذي قالوه فيثبتون حياة الخضر عليه السلام الخضر النبي عليه السلام نبي هو على الصحيح نبي فتراهم يثبتون حياته هم أنفسهم الذين ينكرون مثلا حديث الجساسة ترى يثبت حياة الخضر ويقول لك لا يزال إلى أيامنا هذه يلتقي بالصالحين والأولياء وكل عام يحج هو إلياس عليه السلام مفهوم حتى النووي رحمه الله يقول هذا النووي يقول هذا يقول الخضر حي صاحا أنت الآن هل هناك دليل على حياة الخضر ما كيش دليل أصلا على حياة الخاذر おっ 87 لو كان كان دليل على حياة الخاذر وش المقوله مات لا نقول مات بالله كان الخاذر كان حي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عندنا دليل بالله كان حي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندناش. شي لو كان عندنا دليل واحد يقولنا بالله الخاذر عليه السلام كان حيا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقاه ونقوله بهذا الحديث يموت اقسمه بالله ما على الارض من نفس منفوسه تأتي عليه مئة سنة لماذا اخذنا بالعموم؟ عندنا اش دليل يقول النبي الخضر ما حي فهم لو فرضنا انه كان حيا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لا نستطيع ان نقول هو حي اليوم لاجل هذا الحاديث لكن حديث الدجال عندنا نصوص كثيرة وش تقول انه سيخرج فهم احديث الدجال متواترة معروفة فلذلك نستثني فاذا شوف منهج اهل السنة والجماعة يمشون على هذا الطريق نأخذ بهذا النص العام وإذا جاءنا دليل صحيح نستثني بهذا الدليل من ذلك العموم وهم العكس الحديث الصحيح ضربوه بالعموم وما ليس عليه دليل استثنوه وما ليس شوف ما عليه الدليل لم يستثنوه والذي ليس عليه دليل استثنوه وهذا اتباع للمتشابه مفهوم هذا مثال إنسان باش يتمرن ذهن تاو كيف يستدل أهل السنة دائما مع النص السر مع النص مثال آخر تركهم الجمع بين النصوص إنهم يتركون الجمع بين النصوص مثال على ذلك حين أنكروا صفة اليد أنكروا صفة اليد قالوا اليد جارحة والله ينزه عن, عن ذلك عن الجوارح وليس كمثل شيء وماذا أهل السنة الجماعة أنه أنهم يثبتون يدين لله تبارك وتعالى تلقان بجلاله قال ابن خزيم رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ذكر إثبات اليد للخالق باب ذكر إثبات اليد للخالق جل وعلا والبيان أن الله تعالى له يدان والبيان أن الله تعالى له يدان ماشي وصار طبعا جملة من النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا ليس فقط من هم مشهورون باتباع السلف الصالح من أثبت اليد حتى جمهور الأشاعر المتقدمين كانوا يثبتون قلت لكم صفات الذات قلنا أول شيء أول الصفات الاختيارية لكن كانوا يثبتون الصفات الذات كاليد والوجه وغير ذلك بل ترى أبو الحسن الأشعري في الإبانة في مقارة الإسلاميين وفي رسالة أهل الثغر يصرح بأن لله عز وجل يدي ومثل ابن فورك في تأويل مختلف في مشكلة الحديث ابن فورك عبك من أئمة أنا شاعر ومع ذلك يثبت صفة الباقي اللاني رحمه الله تعالى الباقي الذي أيضا يثبت صفة اليدين في تمهيد الأوائل كان كتاب اسمه تمهيد الأوائل البيهقي في الأسماء والصفات وفي كتابه الآخر الاعتقاد ترى المتقدمين من الأشاعر يثبتون الصفة اليد لله وأهل السنن باب أولى ولا يمكن تأويل اليد بمعنى القدرة مستحيل لماذا؟ أولا خلاف النص ونحن مأمورون بالأخذ بالنص وظاهره ثانيا يعني شيء يقنع أن لله عز وجل يدا تلق به يوم قال الله عز وجل لابليس في مقام التعظيم ليس فقط يخبر في مقام التعظيم يعني روحب يرفع قدر آدم على إبليس وش قالوا؟ مالك ما لك مالك لا تسجد لما خلقت بيدي بيدي هنا ويعظم الله عز وجل آدم على إبليس وبهذا الوصف خلق الله عز وجل آدم بيده يبقى أهل الموقف يوم القيامة يذكرون آدم بذلك وش يقولوا له يا أبانا أنت خلقك الله بيده فهم خلقك الله بيده موسى عليه السلام لما احتجه هو جاد تناظر هو آدم وش قال له خلقك الله بيده إذن فهي صفة تميز به آدم حاجة عظيمة خلق الله بيده لو كان المقصود لو كان المقصود باليد هي القدرة أي فضل لآدم نحن كلنا ربي خلقنا بقدرته ما من شيء إلا والله خلقه بقدرته فما أين وجه الخصوصية لآدم حديث عبد الله من عمر بن عاص ما خلق الله بيده إلا ثلاث أشياء خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده، لو كان معنا اليد هنا القدرة أي فضل للفردوس وأي فضل للتوراة وأي فضل لآدم دل هذا التخصيص على أن لله يدا تليق به سبحانه طبعاً الرأي الحجج رأي قوي لأهل السنة على إثبات هذه الصفة ما موقف الأشاعر ما موقف كيف كيف تنصروا هربوا بقوية هربو هاك هم ما من شيء إلا وتراهم يتهربون منه يعني. قال كيف قالوا لا يمكن الأخذ بهذه النصوص لأن هناك صفات نصوصا أثبتت اليد بصيغة الإفراد صيغة الإفراد مثل أي معايا فطن مثل يد الله فوق أيديه يد الله فوق أيدين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدين ماشي وردت خل إخبار عن اليد بصفة الإفراد ورد الإخبار عن اليد بصفة بصفة التثنية لما خلقت بيديا وردت صفة اليد مخبرا عنها بالجمع شويا أو ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملته أيدينا مما عملت أيدينا إذن الله له يد ولا يدان ولا أيدي فم له يد أو يدان أو أيدي قالك لك لا يمكن أن نثبت لا صفة يد ولا يدين ولا أيدي لله تبارك وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون طبعا هذه شبه يأتون بها يتبعون المتشابه ماشي. كان بإمكانهم شوف منهج أهل السنة الآن الجمع بين النصوص الآن قضية متعلقة عام وخاص ومطلق ومقيد الآن متعلقة بالجمع بين النصوص موقف أهل السنة من هذه النصوص الثلاثة أما إفراد اليد فلا إشكاله فيه لماذا؟ إفراد اليد ما فيش إشكال لأن الذي له يد له يد فإذا ما فيش إشكال إفراد اليد ما فيش إشكال مثلًا تاع عندك خمس دنانين، جد قولي عندي دينارا كذبت؟ أخطأ؟ لا، عند عندك زوج كتابات، قولي عندي كتاب، عن عندي كتاب، راس صاح عندي كتاب، إن لله تسعة وتسعينة اسمًا، هل هذا يعني أنه ميسل أو أكثر؟ له أكثر ولا لا؟, لا. إذا إثبات الأقلين في الأكثر، صح؟ صح عادي، إذا نص الإفراد ما فيش مشكل، أما إذا تمعنا وأمعنا النظر في النص... النصين اللذين نرى أحدهما يثبت صفة اليدين مثنات والآخر يثبت صفة الجمع فالرجاء هنا تأمل جيدا فيظهر لك الفرق من ثلاثة أوجه هناك فرق من ثلاثة أوجه بين هذا النصود الأول صح؟ نشوف قال لك خلقت بيدين وهنا أو لم يروا أننا خلقنا نهم مما عملت أي دين شو الفرق الأول أننا نلاحظ الخلق في الآية الأولى أسند لمن أسنده لنفسه مفهوم أسنده لنفسه خلقت بيدي الله خلق باش بيدي هنا عميلة أيدينا أسند الفعل لمن أسند الفعل للأيدي هذا الفرق الأول وفرق بين ما يقول لك الله خلقته بيدي وفعلته يداي فرق ثاني الفرق الثاني أن النصب الذي فيه التثنية بيدي تعدى الخلق بالباء بوساطة الباء خلقت باء بيدي خالقتوا بيدي هنا كش الباء كش الباء هنا هنا أسند الفعل إلى الأيدي ومعلوم أن وجود الباء يرفع المجاز وجود الباء يرفع المجاز انتبه جيدا معي تقول أن الفعل فيما خلقت بيدي تأذى إلى اليدين باش بالباء وهذا يرفع المجاز إيش معنى يرفع المجاز شوف الآن. فلان ماشى ماشى او يمشي. يمشي على واش? على رجلي. ماشي لا ولا. صاحة. هذا الفعل هذا. تقدر تقول? تقول والله فعلت اه مشيت فوقعت. تقول ايه? هذا فعل فعلته يدك. شو معناها? فعلته? انت والعرب تنسب الفعل الى اليد والمقصود به. الفاعل تنسو بالفعل إلى اليد وتقصد هو الفاعل ذلك بما قدمت يداك بما قدمت يداك. أي بما فعلته أنت بالفعل إلى اليد هل يمكن تقول هذا بسبب ما مشي... ما شيء شت... ما إيه ما فعلته ما فعلته بيديك يمكن قالك لقد ما شيت تقول هذا ما فعلته بيديك يمكن تقول فعلته بيديك متى تأتي بالباء إذا كان الفعل حقيقة؟ باليد ومتى تنزع الباء إذا كان الفعل منشوبا إلى الذات مفهوم؟ فتقول النص الأول خلقت بيدي تعدى بالباء فدل على أن الفعل تم عن طريق اليد وعيد في الآية خلقت بيدي تعدى الفعل بالباء وهذا يدل على أن الفعل تم بوساطة اليد الخلق تم باليد خلق آدم تم باليد الباء ده شو نسموها في اللغة حنا في, في في حنا مخلوقون نسموها الاستعانة حنا نسموها الاستعانة على حنا مخلوقون ضعاف نحتاج إلى شيء نقوله الاستعانة لكن في حق الله ماقدوش نقوله الاستعانة شو نقوله دي الباء تعلى الوساطة باء الوساطة يعني الوسيلة انت كتبت بالقلم كتبت بالقلم وحفرت القبر بالقدوم بيدك تحفر القبر ما شاء الله ما نجيبوك نحب حاجة طبيعية مفهوم تكون معايا الباء هنا وش تفيد في في النحو يسمى باء الاستعانة في حق المولى ما قلت وش نقوله الاستعانة لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى اعانة ولكن يسمى باء الوساطة لين وسيلة بماذا تم الخلق باليد، بماذا كتبت بالقلم، فهم ماش. هنا في الآية الثانية تعد الفعل لمن نسب الفعل إلى الأيدي، وهذا أسلوب عربي. وشنو؟ يراد منه الذات. يراد من الذات أنه عملته. كل قال الله عزوجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا. مما عملنا مفهوم؟ مما عملناه إذن نسب الفعل إلى الأيدي لأنه يريد منه ذاته بخلاف النص الأول ترفع المجاز هذا ترفع دل على أن اليد هي الوساطة على الخلق واضح هذا إذن أعيد الفرق الأول أن الخلق الفعل أسند في التثنية إلى اليد الى, الى, إلى نفسه سبحانه وتعالى في النص عملته أيدينا أسند إلى الأيدي الفرق الثاني أن وجود الباء يدل على أن الفعل تم عن طريق اليد تم عن طريق اليد ليس عن طريق ذاته وعملت أيدينا إن عدم الباء تجوز بمعنى ينسب الفعل إلى الذات ويعبر عنه بالأيدي كما نقول هذا بما فعلته يدك تجيب لك المثال تقول تقول مثلا أي شيء تقول ذهبت سافرت سافرت فعملت اتقول هذا ما فعلته يدك ماش عادي ما فيهاش مشكل سام تقول هذا ما فعلته بيديك كيف سافر باليد ما يمكن الباء تلعب دورها الفرق الثالث في الآية الأولى أفرد أفرض الفاعل خلقت خلقت فقال قال خلقت بيدي أفرض الفاعل في الآية الأولى أفرض الفاعل خلقت بيدي في الثاني عملت أيدينا أتى بصيغة الجمع مما يدل على مما يدل على أنه لا يقصد أو ليس المقصود من الآية هو إثبات الخلق باليد مفهوم؟ أمنته أيدينا كما يقول الله عز وجل لقد خلقنا السماوات والأرض ولقد نادانا نوح هذا أسلوب معروف أنه شائع إذن لما أراد الله عز وجل إخبار عن ذاته بأن لها يدين أفرد الفاعل أفرد الفاعل وأخبر أن له يدين لما أراد مجرد الإخبار عن الخلق أمم كما يقول خلقنا السماوات والأرض كما يقول أبيشنا ولقد نادنا نوح وغير ذلك مفهوم هذا الفرق الثالث وهذا تجدونه في مواطن ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الجزء الثالث من مجموعة الفتاوى والمعروف برسالة تدمورية في الصفحة الخمسة واربعين كذلك في الرسالة المدنية في إثبات المجاز الرسالة المدنية في إثبات المجاز كانت يتبين لهم باللي لا يمكن إطلاق اليد ويراد بها القدرة إلا بشروط إلا بشروط ما يسميش تجيب الباء كنت تجيب الباء لا تريد هنا المجاز فهم هذا وش حبي يقول لك خاته واذكر ستة شروط في الجزء السادس في الصفحة 366 إلى غاية 370 يعني أربع صفحات يقرر في هذا الأمر وبنقيم في الصواعق المرسلة صفحة 268 وإذا أرد التوسع أيضا رد الدارم على بشر المريسي في الصفحة 3192 إذن في خلق آدم ذكر نفسه بصيغة الإفراد ذكر نفسه بصيغة الإفراد فناسب أن يذكر يديه بصيغة التثنية ولكن في خلق الأنعام خشدي عن الأنعام أو لم يروا أن خلقنا لهم قصدي ويتكلم عن الأنعام آه إيوه فهم لها مالكون نعم أو يروا أن خلقنا لهم مما مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون إيه وهو يتحدث عن الأنعام تقول وعندما أخبر عن خلق الأنعام جمع الأيدي لتناسب الجمع في الضمير المجرد مناسبة فقط الأنعام جمع فذكر الجمع أيدينا ولما كان يتحدث عن ذاته سبحانه وتعالى التي لها يدان ناسب أن يفرد لذلك شوف إجماع السلف على أن لله يدين لا أيدي ولا يد يديني مفهوم؟ ويدل على ذلك أيضا الحديث كلتا ربي يمين ومن أمثلة أيضا اتباعهم طبعا هنا شو الخطأ تحول تبعوا المتشابه يعني ضربوا نص بنص ولا يجوز هذا هذا يشوف بلا بغض النظر عن كون أهل السنة ولمشي أهل السنة عيب إنسان يضرب نص بنص تضرب نص بنص هذا لا يجوز لازم وش وجب عليك تجمع بينه إذا استطعت إلى ذلك سبيلا والسلف ما قصروا العلماء ما قصر ولكن يساعك أن ترجع إلى ما رجعوا إلي دائما حاول تجمع بين النص من أنثلة اتباع المتشابه أيضا ضربنا مثال عن أمور الغيب كعلمة ساعة ضربنا مثال عن صفات الله عز وجل العامة حيث العموم ليس كمثل شيء ضربنا مثال عن اليد في جمع النصوص كذلك نفات عذاب القبر نفات عذاب القبر تعلق بقوله عز وجل شوفه شوفهم يستدلوا زعمهم هم شون يستدلوا سيأتي القاعدة الأخيرة الأصل الأخير اعتقد ثم استدل عيد لازم تستدل ثم تعتقد هؤلاء نفات عذاب القبر الأدلة على إثبات عذاب القبر كثيرة منها النار يعرضون عليها بدون وعشيا ويوم تقوم سأدخل آلة فرعون الشد العذاب آية أخرى في سورة الأنعان ولو ترى إذ الظالمون المجر... في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون يوم العذاب فهم لهذا استدلاء كثير من السلف الآن نفت عذاب القبر ماذا قالوا لقتلهم كي أدلها في النص في كتاب الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا بهم يأخذون آية من سورة ياسين، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ويجيبهم هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون فمنهم من قال هذا جواب من الله ومنهم من قال يجيبهم المؤمنون ومنهم من قال يجيبهم الملائكة هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون أين الشاهد من بعثنا من مرقادنا إذا قال لك ما كانوا يتعذبون وإنما كانوا راقدين يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم فذكر جوابين الأول لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد يعني العذاب اللي احنا يوم القيامة في النار يصير العذاب الذي كانوا يرونه في القبر بمثابة الرقاد وأحسن منه الجواب الثاني وعلش أحسن لأنه من كلام السلف كلام الأول تم كثير كلام طيب فسعه شنو تصيب السلف دائما يصيبون الحق الحق عندهم تخطي تفسير السلف شو شوش يقول وقال ابي ابن كعب ومجاهد والحسن وقال ابي ابن كعب ومجاهد والحسن وقتاد ينامون نومة قبل البعث ينامون نومة قبل البعث قال قتادة وذلك بين النفختين كم هناك بين النفختين أربعون سنة صح إذن هم ينامون أربعين سنة قبل البعث عندما ينفخ في الصور تعالى لكي يموت كل الخلق فلا شك أنهم الذين هم أحياء في قبورهم يعذبون لا شك أنهم يموتون أربعين سنة إذن فسموا البعث من جديد بعثا من مرقد لأن المرقد هنا حقيقي هذا هذ هذ القول قول أبي بن كعب وقتال المجاد والحسن البصري ماشي طبعا هؤلاء تعلقوا بمتشابه آية مثلهم كمثل النصارى النصارى تركوا قل هو الله أحد وتركوا وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين وطرقوا إنما إلهكم إلى واحد وغير ذلك من الآية وتعلقوا ولقد خلقنا إن نحن نزلنا الذكر حال هؤلاء يشبه كثيرا حال أولئك وكما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنة من قبلكم لابد أن تكون طائفة من الأمة هذه تتبع طريق النصارى في الاستلال واليهود في الاستلال ومن أجل ذلك ما بيناه من هذا الاصل وشنو هو الاصل هذا مراعاة قواعد وضوابط الاستدلال بالنقول يعني هميوش هاكده اكبرك مش تجي بلي النص وتجي فرحان تقول لي هاني انتبع النصان هيك فيش لازم يكون على ضوء فهم سلف هذه الامة زد تجمع بين النصوص كلها لا تغفل عن النص الاخر حتى احاد السلف احاد السلف قد يأخذ بنص واحد لا لا. يصله نص واحد لا له عذر انت وصلك نص اخر يقيد ذلك النص او يخصصه وش عليك عندك النص وعندك فهم واحد من السلف زد عندك مراعاة قواعد لا بد منها لذلك هذا الاصول الخمسة الى غاية الان يكمل هذا الاخر من اجل هذا كان لأهل السنة ميزتان خاصية لذلك يذكر العلماء في خصائص أهل السنة الكتب المؤلفة في ذكر خصائص أهل السنة تذكر هاتين الصالخصيتين الميزة الأولى احفظها وهي مهمة جدا دقة وسرعة الفهم دقة وسرعة الفهم وهذا المفروض وش يكونه فهم يعني يكون عندك فهم دقيق وسريع تفهم بالخف مثلا مرة كان هناك مجلس كان هناك مجلس سؤال وجواب مع الشيخ الالباني رحمه الله وتكلم الشيخ عيد عباس لا يتني الحمد لله على الدعوة السلفية كذا وكذا يقول ما يدخل السجن سنة ثمانين أو واحد وثمانين فاذا به يقول كلمة طيبة قال والناس كثيرا يستبطئون المنهج السلفي يقول المنهج هذا طويل خلات تخلى يعني خلطها هاو خلات اه خلاص تقيمتها دولة اسلامية بعد تربية الناس تربية صحيحة تصفية الاسلام و جبدا جبدا تصفية الاسلام زيدوا تربية الناس عليه هادو قوم تربيهم ما يفيد مع ولاش ايه وكاين الناس لا يترك كل شيء خليني عادي الدنيا وعايش وعاي... كما عايش الناس فقال لهم المنهج من السلفي صحيح وطويل لكنه حق ثم انتقلت الكلمة الى الشيخ رحمه الله فقال كلامه في اجمال حق لكنه الصواب ان ما فيش اسرع من منهج السلف، يؤتي ثمارة قالهم يكفي هنا الشاي يكفي ان الانسا بمجرد ان يعتنق المنهج السلفي تصير عنده احدى ذقة عن فهم عجيبة يسريفها من النصوص هذا المفترض احنا ابتلين اليوم بقوم لا يفقهون شيئا لا يفكرون شيء لا يعملون شيء من عقولهم ما يفهموا ولا شيء لكن الأصل الذي يمشي على هذا الأصول يصير دقيق الفهم وسريع الفهم صح تقول هل قاله من قبلهم من قبل أحدهم قولك نعم شوف كلام شيخ الإسلام في ذاك القرن شوف شيء يقول رحمه الله وهذا الكلام اللي إحتي تكتبوه طبعا نشير الآن في قصديب صح روح له. في الجزء الرابع في الصفحة العاش التاسعة والعاشرة كلام طيب وهذا أمر مجرب ولا لا مجرب إنسان إذا سار على هذه القواعد يدم كتاب الله والسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم السلف لا يقدم العقل على النقل ويرفض التأويل إن لم يكن هناك دليل ويصير بهذه القواعد حمل العام هذه عام يحمل الخاص نعم مطلق يحمل مقيد المجمل يحمل المبين متشابه يرد إلى المحكم مش فيش مشكل سيبه يفهم جيدا ما عندوش تناقض خاصة نهاد ما عندوش تناقض يقول شيخ الإسلام فهم أكمل الناس عقلا يتكلم على أهل الحديث فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا فهم أكمل الناس عقلا طبعا الوقت لذلك ترجعوا لهذا الصفحان نقرأ لكم بسرعة وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وَأَسَدُّهُمْ كَلَامًا كلام سديد القول سديد صواب وَأَصَحُّهُمْ نَظَرًا ينظر في الشيء فيستدل استدل يعطيك بالعاجب وَأَهْدَاهُمْ استدلالًا وَأَقْوَمُهُمْ جَدَلًا إذا جادلوك بالقيم يعني يعطيك في شيء قيم زيد وَأَتَمُّهُمْ فِرَاسًا في يشوفك فيك يجب تقع طبعا فراسة هدى هذا الهدى تعربي بيسبحان هدى هدي يعني حتى أخ... أحيانا يعلم ما الذي سيحدث مو غيب لكن بحكم الإيمان الذي له العلم زياد التجربة خلاص تجده يصل إلى الصور يقول لك لا تفعل هذا فإنه سيجر إلى كذا سير معه ما تخافش العالم الرباني إذا قال اشمعه وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا حتى ما وصلت لكم للشاهد مقلقين هذا قال وهذا للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم بالنسبة إلى سائر الأمم ولأهل السنة بالنسبة إلى سائر الميلل شوف هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم ولأهل السنة بالنسبة الى سائر الملل تصيبهم شيعة كش مبقالهم عقل، صوفية كش مبقالهم عقل، هو ولا شيء، ولا شيء نام ذك يدعون العقل العقل، شفناهم بلي ما در ولا شيء، انقسم الناس الى تزندقوا او حاروا او تابوا، كاش واحد حاروا على هذا ما تحاير، كناس ما تقول ولا يجو استخدام بات حاير يقول يلقى الله يوم القيامة حاير يوم القيامة ما هاك لا غالب وموش حاير خات يوم القيامة حاير من له <تصفيق> وزات له الحايرة ها يوم القيامة مشكلة لكن يطرطق يوم القيامة وتصبح حايرة كبيرة وكان لي لا لا يتزندق يقول لي ما شونا الكلام هذاك الخاطير لي شونا البارح في التأويل كان لي الحمد لله بس تقول لي زا دار حاجة ما دار ولا شيء حتى في الأمور العقلية المادية تكلموا فيها فأخطأوا في سبحان الله عجيب تكلموا فيها فأخطأوا في مثلا صبتا كانوا بعضهم يكثر من يقول إن الأرض كروية أقرأ مثلا الفرق بين الفرق البغدادي أقرأ المواقف للإيجي قل لك الأرض ليست كروية إن هي بسيطة وللأرض كيف سطحت ويضللون من يقول إنها كروية بنيتيمية في الجزء التاسع والخامس والسادس والتاسع يقول إجماع السلف على أنها كروية إجماع السلف عصر الإمام أحمد يذكر لك إن قل لك الإجماع تاحهم باللي الأرض كروية بل بيضاوية في اقتلاش هذا وين؟ في عصر الإمام أحمد إجماع السلف باللي الأرض كروية في العقليات ما في الشرعيات ما قستوا، ففهموا وين راح يدقيسون؟ في الحيرة يقول، ممكن في الحيرة. شو شو يقول لك ابن تيمية؟ فكل من استقرأ أحوال العالم هولك شاهد، فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة. أو الشاهد أنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. إيش كلامه؟ وعيد ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. وكذلك أهل السنة والحديث. تجدهم كذلك متمتعين. ذلك علاش؟ لأن اعتقاد الحق الثابت، اعتقاد هوشة، اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. كنت أنتظر بلي يجيب ايه هنا. ها؟ بعدها ان شاء الله. لأن لأن اعتقاد الحق الثابت. شوف كي يكون شخوم تخلتش فيها. لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي إدراكه ويصححه كنت ننتظر منه يجيب آية هنا تعالشوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج شو ماته مريج مخلط شوف جميع واحد ينكر الحق يكذب في الحق أقسم بالله غير طاحت تتخلط له من هجه بال. يهبل وشنو هذي من اهبال علاش انكر الحق هنا وهنا اثبت مثله هنا انكر ستة هنا اربعة ونص والله يصدقني شوف اما الذي يسير على منهج واحد ما يأخذ دائما بالحق بشرط الحق يأخذ غير بالدليل الحق ويصدق قسم بالله غير شوف الامر واضح جليلة دي. شوف كلام قال لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادم هدى، شد في الحق، زادم هدى. أره. وقال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لأتيناهم من لدنا أجر عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما تصيب السيرات مستقل هذه الميزة الأولى دقة الفهم وسرعته عجيبة في مدة سيرة تصيبوا فهم كل شيء ميزة أخرى تعرفونها سنراها لاحقا إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إلا لا تستغفر كتب إفراد اليد في النصوص لم تأتي نكرا ومضافه نكرا ومضافة عم نكرا ومضافة عم لا اسم الجنس. اسم الجنس والذي إذا أضيفه يا عم فهم إذا أضيفه يعمل جنس اسم الجنس إذا نكرا إذا إذا وحد لك كتابي يعطيني كتابي مش قامل إلاها إيش شفك عنه هذا بعدين شوفه في أصول الشق السماء رفع مش بنينا بنيناها بأيد أيد ليش من آيات الصفة هذا يأود أيدا بمعنى قوة فهم نخلطوش مش ميجي بيش وعد يقول لك خالقنا بأيدنا بأيد حتى في المصحف شتكش تبوها بلعاني بيا أين بالعاني باش ما على الصراحة.